موقنا بذلك فانه ينفعه اما اذا لم يكن موقنا بذلك فانه لا ينفعه اعرف رجلا قديما عرفته في الصغر ولا ادري هل هو باقي حي ام لا هنديا من القاره الهنديه وبالتحديد هو من بلاد البنغال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 فقال له ذلكم الشخص إن كنت صادقا فوالله لا يحفظنك الله من كل شيء تظن أنه سوء. يقول هذا الرجل وأنا عرفت الذي وقعت له الحادثة. يقول في الليل ما احتفنا إلا وهذا الرجل قد رمى نفسه من على سطح البيت.